بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه أما بعد مع الدرس التاسع عشر من برسطح الشاطلية وباب مذهب الكساء في إيمالة هاي التأنيث الوقف قال الناظر رحمه الله تعالى وفي هاي تأنيث الوقوف وقبلها تمال الكسائي غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهر بعض الياء يسكن ميينة أو الكسر والإسكان ليس بحاجة، ويضغف ويضغف بعد الفتح والضم أرجله لعبره مئه وجهه وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي من يلاه المقصود بهاء ما المقصود هنا هاء ها التأنيف التي تكون في الوصل تاءً آخر الاسم آخر الاسم نحو رحمة ونعمه. و وربوة وجن إلى غير ذلك ويوقف عليها هاء وقد أمال الكساء وحده وقفا اي يميل الكساء وحده عند الوقف سواء العسل التاء مفتوحة أو تاء مربوطة لأنه يقف على التاء المفتوحة بالها وهنا توضيح قبل أن نتكلم عن شرح أبيات يوجد عند الوقف على آخر الكلمة التي فيها هاء يوجد لها ثلاثه هاء او ثلاث هاء على النحو التالي اولا هاء التانيث التي تكون في الوسط هاء وفي الوقف هاء نحو نعمه ورحمه وجل الى غير ذلك وهذه هي التي تدخلها اليماله للكساء وقفا على ما سياتي تفصيله ان شاء الله ثانيا هاء الضمير المذكر وهي التي تكون في الوقف هاء متحركه وفي الوقف هاء ساكنه نحو معاذيرة كتابة بنانه عظام وهذه ليس فيها اماله لأحد ثالثا هاء السكت وهي التي تكون ساكنه وصلا ووقفا نحو كتابية حسابية مالية ما هي وهذه أيضا ليس فيها اماله لأحد ولماذا أشرت إلى هذه هاء الضمير المفرد المذكر وهاء السكت لأنه يلتبس كثيرا على الطلاب أو على بعض الطلاب هاء الضمير أو هاء السكت إذا سبقت كل منهما بهاء التأنيف ممالة فيميلون هاء الضمير أو هاء السكت تبعا لإيمانة هاء التأنيف التي قبلها مثال ذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة فكلمة بصيرة تمام قولا واحدا للكسايا عند الوقت بل الإنسان على نفسه بصيره يأتي إلى الكلمة التي بعدها ولو ألقى معاذيره فليها ضمير فيلتبس عليه الأمر فيميلها مثل ما أمال بصيرة فهذا خطأ ولذلك أحبت أن أشير إلى هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب فذلك هاء السكت إذا سبقت بهاء تأنيف ممالة فأن بعض الطلاب يميلون هاء السكت تبعا لهاء التأنيف مثال فأمه هاوية فهاوية أصلا هاوية فأمه هاوية ها تمان الكساء وقفا قولا واحدا هكذا فأمه هاوية يأتي إلى الكلمة التي بعدها يقول وما أدريك ما هي يميلها ما هي وهي هاء سكت وليست هاء التأنيف فهذا خطأ وينبغي أن يتنبه الطالب فيميل هاء التأنيف التي تكون هاء تأنيف ولا يميل هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ولا يميل هاء السكت نعم نأتي إلى شرح الأبيات قال الناظم وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدله. ويجمع حق أو حق ضغاط عاص الخبر ورد عن الكساء مذهبان في إمالة هاء التأنيث عند الوقت المذهب الأول مذهب تفصيلي وهذا الذي بدأ به الناظم والثاني مذهب إجمالي أتى به في آخر الأبيات الناظم رحمه الله المذهب التفصيلي هو المختار عند الإمام الشاطبي وبه قرأ الإمام الداني على أبي الحسن بن غالبون وهو على اللحو التالي أولا تمال هاء التأنيث إذا سبقت بحرف من الحروف الخمسة عشر فاجاثت زيناب لذود شمسه تمال قولا وفي وفيها تأنيث يقوف وقبلها ممال الكساء إيه هي الحروف التي تمال بعدها هاء التأنيث فاجاثت زيناب لذود شمسه ثمان بعدها هاء التانيث قولا واحدا على النحو التالي الفاء نحو في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة الجيم نحو ذات بهجه الثاء أزواجا ثلاثه التاء نحو بغته أو ميته الزاي همزه لمزه معلوم أن هاء التانيث لا تمان الا عند الوقف الياء نحو خشيه أو قريه النون نحو جنه أو أجنه الباء نحو حبه أو طيبه حياة طيبة اللام نحو الظله ليله الذال نحو بيضاء لذه الواو نحو ذي قوة أو ربوه الدال نحو جلده أو بلده الشين نحو في عيشه الميم نحو نعمه رحمه السين نحو خمسه أو الخامسه فهذه الحروف الخمسة عشر المجموعة في جملة فجاسة زينب لذو للذول لشمس تمال بعدها التأنيث قولا واحدا قال بعد ذلك ناظم غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عاص خضاء أي أن هاء التأنيث لا تمال إذا سبقت بحرف من أحرف العشرة. ذكرى الناظر في قوله حق ضغاط عص الخبر على طبعا المثب التفصيل والأمثلة, والأمثلة على نحو التالي الحاء نحو النطيحة الحاء من حق والقاف نحو الحاقة الضاد نحو بعوبة الغير نحو ذالغة الألف نحو الصلاة أو الزكاة الطاء نحو الصاء الخاء نحو الصاخة العين نحو سدعة الصاد نحو خالصة الضاء نحو موعظة فهذه الأحرف العشرة لا تبان بعدها أهاء التأنيث الكسائي على المذهب التفصيلي قال وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز نعم ثمان هاء التأنيث للكساء وقفا إذا سبقت بحرف من حروف أكهر يعني الهمزة والكاف والهاء والراء هذه الأحرف الأربعة تمالها هاء التأنيث بعدها بشروط ثلاثة الأول إذا كان قبل, قبل هاء التأنيث حرف من حروف أكهر وقبله كسر نحو الملائكة الآخرة يميل أنكساء وقفا قولا واحدة الشرط الثاني إذا كان قبله حرف من حروف أكهر وقبله ياء ساكنة نحو كهيئه الأيكه أو لكبيره بل الإنسان على نصيب صيره الشرط الثالث إذا كان قبله حرف من حروف أكهر وقبله ساكن وقبل الساكن حرف مكسوم نحو لعبره وجهه نعم فهذه شروط إمالة حروف أخر ولا تمالها التأنيث إذا كان قبلها حرف من حروف أخر ولم يتحقق فيه في الكلمة أحد الشروط الثلاث المذكورة نحو النشأ جاء قبل هاء التأنيث همزة وقبل الهمزة ساكن وقبل الساكن مفتوح ثلاثة مال النشأ براءة أتى قبل هاء التأنيث همزة وقبلها ألف ساكنة وقبل الألف الساكنة راء مفتوح فلا مال الشوكة أتى قبل الهاء كاف وقبل الكاف حرف ساكن وقبله مفتوح فلا تمال التهلك أتى قبلها كاف وقبل الكاف حرف مضموم فلا تمال وكذلك كلمة سفاهة حسرة العمرة سفرة فكل هذه الكلمات لا تمال فيها التأنيث لأنها لم تتحقق فيها شروط حروف أكهر لا. هذا بالنسبة للمذهب الأول التفصيلي المختار عند الإمامة المذهب الثاني قال عنه الناظم وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا أي بعض أهل الأداء هذا هو المذب الإجمالي تمال فيه هاء بعد كل الحروف الأبجالية إلا بعد الألف فتمتنع إماله يعني بعض أهل الأداء روى عن الكسائي بإمالة هاء التأنيف بعد كل الحروف الأبجالية إلا إذا سبقت بألف نحو الصلاة الزكاة حياة فلا مال فنكون بهذا تمتنع إمالة هاء التأنيث بعد الألف مطلقا سواء على المذهب الإجمالي أو المذهب التفصيلي وبهذا المذهب الإجمالي الذي يميل كل الحروف هاء التأنيث بعد كل الحروف الأبجادية إلا بعد الألف به قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس وهذا هو المشار إليه بقول الناظم وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة انتهى باب امالة هاي للكساء وقفا بعده باب مذاهب القراء باب مذاهب القراء في الراءات قال الناظم رحمه الله ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنه ياء او الكسر موصلة ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف استعلى سوى الخاف كمل وفخما في الاعجمي وفخما في الاعجني وفي ارم وتكريريه حتى يرى متعدلا وتفخيمه ذكرا وسيرا وبابه لدى جلة الأصحاب اعمر أرحل وفي شرر عنه يراقص كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل وفي الرائع ورش سوى ما ذكرته مذاهب شدد في الأداء توكلا ولا بد منها ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعه الملا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر منصلا أي رقق ورش الراء المفتوحة والراء المضمومة بثلاثة شروط قال عنها الناظم قبلها مسكنة ياء يكون قبلها ياء ساكنة نحو بشيرا ونذيرة ود كثير من أهل الكتاب خير لكم فيرقق ورش هذه الراء إذا سبقت بياء ساكنة هكذا بشيرة ونذير ود كثير خير لكم وفعل الخير لعلكم تفلحون لا الشرط الثاني أن يكون قبلها حرف مكسور متصل بها في كلمتها نحو سراج مبشرة قاصرات فستبصر ويبصرون لا يرتفع ورشها كذا الشرط الثالث أن يكون قبلها ساكن ليس حرف استعلاء ليس حرف استعلاء ويستثنى من حروف الاستعلاء حرف الخاء ويقول قبله كسر نحو لا اكراها في الدين لأن النظم قال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل فإذا فصل بين الرا والحرف المكسور حرف الاستفال نحو لا اكراها في الدين اجرامي إن نحن نزلنا الذكر، نعم فورش يرققها قولا واحدا وكذلك إذا كان الفاصل بين الراء والحرف المكسور الخاء فورش يرققها كذلك يرقق الراء في لفظ إخراج حيثما ورد في القرآن نحو وهو محرم عليكم إخراجهم وإخراج أَهْلِهِ نعم فإن ورش يرقق الراء في ذلك كله ولم يقع من حروف الاستعلاء حرف ساكن بين الراء والحرف المكسور إلا الصاد في نحو إسرهم ويضع عنهم اسراهم ربنا ولا تحمل علينا إسراء كلمة مصر سواء كانت منولة او غير منولة والطاء في نحو فطره وفطرة والقاف في وقرى فالراء تفخم في هذه الكلمات بعد الأحرف الثلاثة وهي الصاد والطاء والقاف لا ترقق أبدا لا لورش ولا لغيره لا. قال بعد ذلك الناظم وفخمها في الاعجمي وفي إرم أي فخم ورش الراء المسبوقة بكسر أو بساكن وقبله كسر في الأسماء الأعجمية وذلك في كلمات إسرائيل وإبراهيم وعمران حيثما جاءت في القرآن وفخمها كذلك في نظر إرم ذات العماد فكل هذه الراءات مفخمة الورش وتكريرها حتى يرى متعدلا اي فخم ورش كذلك الراء في الكلمات التي تكررت فيها الراء يعني جاء فيها راء نحو ضرارا فرارا مدرارا اسرارا فورش يفخم فيها الراء لاجل تكرير الراء يفخم الراء الأولى التي سبقت بكسر لاجل تفخيم الراء يعني أتى فيها راء اتى في الكلمة راء قال بعد ذلك وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرفله ورد خلاف عن ورش في ترقيق وتفخيم الراء في الكلمات التالية ذكره ستة وزرة صهرة حجرا إمره فلو فيها التفخيم ولو فيها الترقيق فالتفخيم في هذه الكلمات ذاب إليه جمهور أهل الأداء عن ورش وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس والترقيق وبه قال بعضهم والتفخيم مقدم على الترقيق, على الترقيق وبه قرأ الإمام الداني على أبي الحسن قاهر بن غلبون وهنا ملاحظة إذا اجتمع مد بدل مع كلمة من هذه الكلمات اللي هي ذكر وسترا وأخواتها في آية واحدة كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا نجد هنا لفظ امنوا هذا مد بدل, بدل. وذكرا هذه من ذكرا واخواتها ففيها ثلاثة البدل في مد البدل وفي راء تفخيم وترقيق ولكن إذا قرات بقصر البدل لك التفخيم والترقيق اذا قرانا بقصر البدل يجوز لنا التفخيم والترقيق هكذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرة وإذا قرأنا بتوصّت لا لابد من التفخيم وأن تناع هكذا يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرة على التوسط يكون التفخيم فقط وعلى المد كذلك يجوز الوجهان التفخيم والترتيب هكذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا فيكون على قصر البدل أو مد البدل ست حركات يجوز الوجهان في الراء ذكرا وذكرا تفخيم وترقيق أما على توسط البدل فيكون التفخيم ويمتنع الترقيق هذا كله لورش قال بعد ذلك وفي شرر عنه يرقق كلهم اتفق الرواع عن ورش على ترقيق الرأى الأولى من لضب بشرر في سورة المرسلات في الوصل والوقف لأجل كسر الرأى الثانية بعدها فهو ترقيق لترقيق هكذا إنها ترمي بشرر كالقصر, بشرر كالقصر وحيران بالتفخيم بعض تقبل أي ورد اختلاف عن ورش في لضب حيران في سورة الأنعام بالتفخيم قرأ أبو عمرو الداني على أبي القاسم خلف خاقان وبالترقيق قرأ على أبي الفتح فارس وابن غلبون هكذا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران في الأرض حيران التفخيم وفي وفراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا أي ورد عن ورش في الراء سوى المواضع المستثنيات مذاهب أخرى كثيرة أكثرها مسند إلى أقيسة ضعيفة ولذلك لم يذكرها الناظم بشيء من التفصيل لها شاذة وليس لها سند قوي وإنما سندها ضعيف ولذلك تركها الناظم وهذا معنى قوله وفراعا واشن ما ذكرته مذاهب شذذ في الأداة توقلا فتركتها لأجل شذوذها وضعف سندها قال بعد ذلك ولا بد من تلقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها حرف مكسور كسرا لازما متصل بها في كلمتها فلا بد من ترقيقها لكل القراء السبعة يا صاحي يعني يا صاحبي هذا يعتبر مناد مرخم يحفظ الحرف الأخير منه نعم أو الحرفين يح وسير عونا هذا الكلام لكل القراء ما هو المخاص بورش وإنما لكل القراء إذا جاءت الرأى ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء فلا شروط الأربعة أن يكون قبلها كسر أصلي متصل بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء فالرأى ترقق في هذه الحالة واصبر لحكم ربك ميريا شذذمة فاغفر لنا نعم بعده قال وما حرف الاستعلاء بعد فرأوه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها في خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة وما بعد كسر عارض أو مفصل تفخم فهذا حكمه متبذلة وما بعده كسر الأولياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثله وما لقياس في القراءه مدخل فدونك ما فيه الرضا متتفلة وترقيقها مكسوره عند وصلهم وتفخيمها في الوقف اجمع اشمله ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تملى او الياء تاتي بالسكون ورومهم كما وصلهم قبل الذكاء مثقله وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتخيم كن متعملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التخيم فيها تذلل أي إذا جاءت الراء قبل حرف الاستعلاء فإنها تفخم لجميع القراء وذلك في نحو صراط والصراط هذا بالنسبة لورش الذي يراك القراء المسبوق بكسر فهنا يفخم راء صراط والصراط لمجيء حرف الاستعلاء بعدها وكذلك نقضي فراق قال هذا فراق بيني وبينك فإن ورش يفخمها لأن أتى بعد الراء حرف استعلاء بعد الألف وفي سورة القيامة كذلك لفظ فراق ولفظ إعراضا وإعراضهم والإشراق وفرقة وقرطاص لبالمرصاد هذا كل مفخم لكل القراء لمجيء حرف استعلاء بعد الراء وحروف الاستعلاء مجموعة في قض خص ضغط قض خص ضغط وهي القاف والضاء والخاء والصاد والضاد والغين والطاع واجمعوا قض خص ضغط بفرق جرى بين المشايخ سلسلة أي اختلف في لفظ فرق في سورة الشعراء في قوله تعالى فكان كل فرق كالطوض العظيم فكان كل فرق كالطولي العظيم بين التلقيق لضعف حرف الاستهلاء بعد كسره القاف لما كسرت ضعفت فمن رقق نظر إلى كون حرف الاستهلاء قد كسر فضعف أو فضعف, فضعف. ومن فخم فكان كل فرق نظر إلى أن بعد حرف الاستهلاء بصرف النظر عن كونه كسر أو لم يفسر والوجهان صحيحان مقروء بهما وكذلك نبذ فرقة حال الوقف عليه للكسائي بإمالة هاء في التخيم التفخيم في الراء أو الترقيق هكذا فلولا نفر من كل فرقه أو فرقه لأن الكسائي لما يميل على المذهب الإجمالي أما على المذهب التفصيلي فممنوعة لأن قبلها قاف من حق ضغاط فهي تمال على المذهب الإجمالي والمذهب الثاني للكساء، فإذا أملنا يجوز لنا الترقيق والتفخيم هكذا، فرقه أو فرقه، لا، هذا خاص بالكساء. بعدها قال وما بعد كسر وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم، فهذا حكمه مو يقول إذا جاءت الراء بعد كسر عارض متصل نحو امراه هذا بالنسبة لورش الذي يرطق الراء إذا كان قبلها كسر وقبلها ساكن وقبلها ساكن مكسور امرؤ هذا كذلك خاص الورش عند البدء بهمزة الوصل فورش يفخم الراء كباقي القراء وإذا وقعت الراء ساكنة بعد كسر عارض متصل بها فإنها تفخم لكل القراء نحو ارتابوا ارجعي اركعوا ارجعوا فإن الراء تفخم في هذا كله لأن الألف همزة الوصل هذه عارضة وليست من أصل الكلمة لأن رجع ارجعي أصلاها رجع، اركعوا اصلها ركعة فإنما أتي بهمزة الوصل للتمكن من نطق بالساكم في أول الكلمة فهذه اعتبرها العلماء أن هذه همزة الوصل زائدة عن أصل الكلمة ولا تعتبر كسرة, كسرة أصلية وإن اتصلت بالكلمة في ك... بالهمزة في... وإن اتصلت بالراء في كلمتها وإن اتصلت بالراء في كلمتها فلا يعتد بها وتفقم بالراء كذلك إذا كان كسر منفصلا نحو أمير تابو فهنا أمير تابو فيه مانعان المانع الأول أنه مفصول والمانع الثاني أن الكسر عارض وأصلا أم ارتابوا وإنما كسرت الميم تخلصا من التقاء الساكنين ونفس الشيء أو نفس الحكم في إن يرتبتم فإن أصلا ساكنة وكسرت تحلصا من التقاء الساكنين فتفخم الرأة إن يرتبتم وكذلك في لغة الذي يرتضى لهم تفخم الرأة الذي يرتضى لهم وإن كذلك ورش الرأة المسبوخة بكسر منفصل عنها كماق القراءة في نحو قالت امرأة العزيز يفخمها ورش برسول لأن الباء حرف جر زائد عن الكلمة لرقيك كذلك اللام حرف جر زائد عن أصل الكلمة فوارشي يفخم هذه الراءات كلها نعم بعدها قال وما بعده كسر أولياء فما لهم بترقيه نص وثيق ثامثلا يقول ذهب بعض أهل الأداء إلى ترقيق الراء إذا أتى بعدها كسر نحن واسع كورسيهه كورسيهه جاء بعد الرأس كذا كسر راد فلكم جاء بعد الرأس متحرك كسر وهذا بالنسبة على قاعدة ورش لا شرقية ولا غربية قياسا على الراء المسبوق بكسر قالوا لركك هذه الرائد قياسا على الراء المسبوق بكسر وهذا قول مردود ولا يعمل به أو أتى بعدها يا ساكن نحو أنؤمن لبشرين مرج البحرين قالوا نرقق الرأى لأجل مجيء جاء يأساكين بعدها وهذا قول أيضا مردود ولذلك قال الناظم وما بعده كسر أولياء فما لهم بترطيقه نص يعني ليس عندهم حجة ودليل يعني يتمسكون بها ويعملون بها ولكن أخذوه من باب القياس قياسا على الراء المسبوقة بياء ساكنه تبين الناظم أن القائلين بالترقيق فيما ذكر ليس لهم نص صريح أو نقل صحيح فيما ذهبوا إليه والصحيح أن الراء التي يأتي بعدها كسر أو يأتي بعدها يأسا كنة تفخم لكل القراء قولا واحدا ثم أسبع ذلك بقوله وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلة أي لا يجوز ترقيق الراء التي بعدها كسر أو ياء أو بعدها ياء قياسا على ترقيق الراء المسبوك بكسر أو ياء ساكنة لأنه لا مجال للقياس في القراءة وإنما الأساس في القراءات النقل المتواتر والتلقي الصحيح والسند المتصل وقد سبق أن قال الناظم في باب الفتح والإمالة واقتس لضندلة المقصود بقول الناظم هناك أي قس الأمثلة بعضها على بعض ولكن لا يصح قياس قاعدة على أخرى مثلها والله تعالى أعلم نعم قال بعد ذلك وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ولكنها في وقفهم ما غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلها الياء تأتي بالسكون وروموم كما وصليم قبل الذكاء مصطلها يبدو أننا نرجع شرح هذه الأبيات إلى الدرس القارم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين